أغيب وذل طايفي لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجان لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زماني Bليت به نواه Wa وانزل حاجتي في كل حال الى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الويوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة ومن كرم ومن لطف خفين ومن فرج تزول به الكروب وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب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 فيا ملك الملوك اقي العثار فاني عنك اناتني الذنوب وامرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي فامن روعتي واكبت حسودا يعاملني الصداقه وهو ذيب وعد عدوي فإن وانسني باولادي واهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن باطفال صغار اكاد اذا ذكرتهم اذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلاً أنيراً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 وحافر حفرة اللي هار فيها وسهم البغي يدري من يصيب وممتنع القوى مستضعف اللي قصم تقواه عني يا حسي. وذي عصبية بالمكر يسعى إلي يسعى بي يوم عصيب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبي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 وصلي على النبي وآله ما ترنم في